واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون عباد الله لقد كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تعاهد أصحابه بالموعظة وربط أحوالهم بالآخرة وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم أيها المسلمون مصير, مصير أرق عيون الصالحين ومنقلب أوجف قلوب المتقين ونهاية أضمأ توقيها نهار العابدين وأطال في الليل قيام المتألهين وخاتمة أدامة الحزن في محي المتأوهين قال الله تبارك وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع خوف يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون إنها النار أيها المسلمون النار خلق عظيم من خلق الله وهي الدار التي أعدها الله للكافرين فهي مأوى الظالمين وسجن الكافرين وعقاء وعقوبة العصات المخالفين وهي الخزي الأكبر والخسران المبين هي الشر الذي لا خير فيه والمورد الذي لا بد منه قديمة النشأة واتقوا النار التي أعدت للكافرين فهي معدة ومخلوقة وقد رآها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المخرج في الصحيحين في صلاة الكسوف أيها المسلمون الحديث عن النار حديث صدق وحق فيها جبال وأودية وأنهار وشعاب فيها دركات ومنازل وهي سوداء مظلمة قاتمة معتمة لها صوت يسمع من بعيد تشهق وتزفر تمور مورا ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين الحزن فيها دائم وطويل وللناس فيها صياح وضوضاء وعويل قلوب أهلها ملئت قنوطا ويأسا ولا تزيدهم الأيام فيها إلا شدة وبؤسا فيها من العذاب والآلام ما تعجز عن وصفه الألسن والأقلام وفيها من الأهوال والأحزان ما تتقاصر دون تصوره الأذهان قال الله رب الأكوان إنها ساءت مستقرا ومقاما خوف الله بها ملائكته المقربين قال الله تعالى ومن يقل منكم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين وقال لرسوله الكريم ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا وخوف بها الرسول صحابته وأمته فأنذرهم النار فعن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار فما زال يقولها حتى لو كان في مقام هذا لسمعه أهل السوق حتى سقطت خميصة كانت عليه عند رجليه رواه الدارمي واللفظ له وأحمد والحاكم وهو صحيح فبعد هذا يأمن بقية العالمين بل هالمقصرين يقول الحسن البصري رحمه الله والله ما صدق عبد بالنار إلا ضاقت عليه الأرض بما رحبت وإن المنافق لو كانت النار خلف ظهره ما صدق بها حتى يتجهم في دركها والله ما أنذر العباد بشيء أدهى منها انتهى كلامه قال الله تبارك وتعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وقال جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا فأين الخوف من ذلك المورد إن من خاف أدلج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 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم, يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها رواه مسلم لها صوت رهيب وتحطم ووجيب قال ربنا الرقيب إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وفي سورة الملك تكاد تميز من الغيظ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم قالوا والله إن كانت لكافية يعني النار الدنيا قال فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزاء كلها مثل حرها رواه البخاري ومسلم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يدخلونها بأشد خطاب ثم توصد عليهم الأبواب قال ربنا العظيم نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة وقودها الناس والحجارة لا تنطفئ نارها مع تطاول الزمان ولا يخبو أوارها مع مر الأيام قال الله تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا وهم مع ذلك مقيدون إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا وقال سبحانه إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون وفوق ذلك يضربون ويهانون قال الله جل وعلا ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق ويلبسون من النار ويصهرون ويذابون قال الله جل وعلا وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وفي سورة الحج فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رأي رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد أرأيتم كيف يشوى اللحم على النار فهكذا في جهنم حال الكفار قال الله جل وعلا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. وقال سبحانه تلفحوجهاهم النار وهم فيها كالحون أما طعامهم فعذاب وشرابهم عذاب قال ربنا الوهاب ليس لهم طعام إلا من ضريع والضريع شوك يخرج بأرض الحجاز بأرض الحجاز مسموم لاصق بالأرض وقال سبحانه إن شجارة الزقوم طعام الأثيم كالمهلي غلي في البطون كغلي الحميم والزقوم شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين أما شرابهم فالغسلين والغساق وهو عصارة أهل النار وصديدهم من الدم والقيح وغيره قال الله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وقال سبحانه وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وفي الآية الأخرى من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسويغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غريب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 إنها لظا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى عباد الله وإذا طال البلاء على أهل النار وبلغ منهم العذاب كل مبلغ وكثرت حسراتهم ونداماتهم طلبوا الخروج والمثاب قال الله عنهم وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ويعترفون بذنوبهم قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فيجابون بعد زمان اخسأوا فيها ولا تكلمون ثم يطلبون من خازن النار أن يشفع عند الله ليهلكهم وليميتهم حتى يتخلصوا من العذاب ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون إنه الرفض لكل ما يطلبون ويؤتى بالموت فيذبح ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت ويقال لأهل النار خلود ولا موت رواه رواه البخاري في صحيحه لك يشتد نحيب أهل النار ويعظم حزنهم ويطول بكاؤهم فيبكون حتى تنقطع الدموع ثم يبكون الدم حتى يصير في وجوههم كهيئة الأخدود من البكاء ذكره الطبراني في التفسير المنسوب إليه عن ابن عباس ورواه ابن ماجه مرفوعا ولا تصح جملة ثم يبكون الدم أيها المسلمون إن من كمال عدل الله عز وجل ألا يساوي بين المطيع والعاصي والمصلح والمفسد قال الله تبارك وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون وإن الله تعالى وصف لنا عقابه فليس للعاصي على الله حجه فالكفر والنفاق سبب للخلود في النار. قال ربنا القهار وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم ومن انتصب برأيه ومن انتصب برأيه معارضا أمر الله وشرعه. فليسمع قول الله عز وجل ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وأجارنا من خزيه وعذابه أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله معز من أطاعه ومذل من عصاه مجير من استجاره ومجيب من ناداه أحمده تعالى وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأسأله النجاة لي ولكم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فويل ثم ويل لتارك الصلاة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 إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وفي الصحيح وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى الكبريا أريدائي والعظمة, والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما أدخلته النار وفي كتاب الله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وأكل أموال الناس بالباطل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 ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك أن يأكل أموال الناس وينتحر ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا واليمين الكاذبة تغمس صاحبها في النار لذا سميت يمينا غموسا والركون إلى الظلمة والميل إليهم قال ربنا العزيز ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء, من أولياء ثم لا تنصرون وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا رواه مسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكفرن لتكثرن اللعن وتكفرن العشير أي الزوج رواه البخاري ومسلم أم بل مراءون فهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة كما في الصحيحين وقل للذين وقل للذين يطلقون ألسنتهم وأقلامهم بلا وزن ولا حساب يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم النار موعود بها مدمن الخمر وقاطع الرحم والمصدق بالسحر والنمام ومن اقتطع مال أخيه بيمين فاجرة فليتبوأ مقعده من النار فهل بعد هذا الوعيد من وعيد إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أيها المسلمون كلام الله الحق فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز والإيمان والعمل الصالح هو والله طريق الفوز والفلاح ووعد الله ووعد رسوله صدق فلن يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع وعينان, وعينان لن تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله والتقوى منزلة عظيمة قال الله سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنة والدعاء والاستعاذة بالله باب عظيم للنجاة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل أحد الله الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ولا استجار مسلم بالله من النار ثلاثا إلا قالت النار اللهم أجره من النار رواه أحمد وغيره وهو صحيح اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت, أنت الله لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك نسألك اللهم أن تدخلنا الجنة وأن تجيرنا من عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين جعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين